وهن العظم مني واشتال الرأس شيبا ولم اكن بدعاءك رب شقيا و اني خفت الموالى من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعْثُ حَيًّا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 آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَ أَهْلُ الْمَخَاضِ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِيهُ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 وَاوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ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 وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ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 فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعقل الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَغِبٌ أَن تَعَنَ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِن لَّمْ تَنْتَه إِلَى أَرْجُﻤَنَّكَ وَاهْجُرْنِي قال سلام عليك ساستغفر لك ربي ان ده كان نبي حفي و اعتزلكم وما تدعون من دون الله و ادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجِئْتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرأيت الذي كثر باياتنا وقال لا اوتينما لو ولد اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشط الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين, لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلا من قَرْنٌ مِّنْهَلْتَ حِسٌّ مِّنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ هَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا